لا تسأل حالي لا تسأل علي الحال حالك, حالك انت لو طيب فنى يا طيب حالي حالي لا تسأل علي الحال حالك انت لو طيب فنى يا طيب حالي بريايف كل مرة انحنالك والله إني أرتفع ذاك وانت عالي يا في كل مكان ووالله والله إني أرتفع ذاك وانت عالي موت أحبك لو شعوري ما حكال في وسط صدري حكالي ما تحبك لو شعوري ما حكالك يا فينا في وسط صدري حكالك ارتكيك البلغ في جافي حمالك زودك جشن في صدري ما يبالي حالي حالي لا تسأل علي حالي الحال حالي حالي, حالي إنه لو طيب فنا يا طيب حالي من دونك سواد العمر حالك دون شمسك ما بقات جمال بلالي أنت من دونك سواد العمر حالك دون شمسك ما بقات جمال بلالي بسم قلب نراح من صدري ويا Gue t referred on yhdessä vastu variance,丈ä يسألوني كم على الدنيا مظالك مدى عمري ده من يوم جالي لا تسأل حالي تسأل علي الحال حالك انت لو طيب فانا يطيب حالي حالي لا تسأل علي الحال حالك